ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لطيتم الذين كفروا فضرب الرقاب تا إذا أثخنتمهم فشد الوثاق فإما منن بعد وإما في داء حتى تضع الحرب أوزارها.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 فَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعَ أَهْوَاءَهُمْ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى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 Fehal yenzurun illa saat an teatiyim bohte, fakad jaa aşratıha, لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر الموشي عليه من الموت فأولى لهم قاعة وقول معروف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 الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم رض أن لن يخرج الله أضوانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بصيماهم ولا تعرفن لهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم ولنبلوا انكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلوا أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاطق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئاً وس يحبط يا أيها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 إِن يَسْأَلْكُمُهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُ وَيُخْرِجْ أَضْوَانَكُمْ هَאَمْتُمْ ها هَاأُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلُ